الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام الله عليهم جميعاً ورحمة وبركاته. السلام عليكم. في صوت إعلام، في صوت شباب، صوت صوت واضح. طيب، طيب هذه حلقة جديدة في سلسلة شرح كتاب ماذا خسر العالم من المسلمين. في المرة السابقة نحن كنا قد وصلنا إلى مسألة الحبشة. وما كان فيها وقلنا ان الكنيسة الحدشية تتبع الكنيسة المصرية والكرسي الاسكندري يمكن احنا ذكرنا انه شنودة لما كان بيحدث اي مشكلة في منابع الميل ومشابه كان هو بيتوجه الى هناك ويزيد الامر يعني إشكالية وهذه كانت من الامور التي تجعل الانظمة المصرية العميرة كلها تركع امام الكرسي البابوي وتركع امام هذه الشخصيات وطبعا هذا نظر لأن حركة الجهاد توقفت ولأن الزعماء لم يعودوا يحكمون باسم الإسلام وإنما صروا يحكمون باسم العلمانية والليبرالية وهذه الأنظمة كلها يعني أنظمة فاسدة وكلها لا يهمها إلا شيء واحد وهذا الحفاظ على الكرسي من قريب ومن بعيد هذه أنظمة منافقة كلها والمنافقون طبعا في هذا العصر يستطرون من الدين ضد الدين وكان المنافقون على عاد النبي صلى الله عليه وسلم يستطرون من الدين بالدين لكن الآن المنافقون لهم قصور مشيدة ويعني لهم قنوات فضائية وكل هذا الكلام على كل الأحوال دعون الآن ننتقل إلى ما يتكلم فيه الشيخ عليه رحمة الله فيقول الأمم الأوروبية الأمم الأوروبية الشمالية الغربية يقول أما الأمم الأوروبية المتوغلة في الشمال والأرض فكانت تتسكع في ظلام الجهل المطبق والأمية الفاشية والحروب الدامية لم ينبثق فيها فجر الحضارة والعلم بعد ولم تظهر على مسرحها الأندلس العربية الإسلامية لتؤدي رسالتها في العلم والمدنية ولم تظهرها الحوادث كانت بمعزل عن جادة قافلة الحضارة الإنسانية دعيدة عنها لا تعرف عن العالم ولا يعرف العالم المتمدن عنها إلا قليلا ولم تكن مما يجري في الشرق والغرب مما يغير وجه التاريخ في عير ولا نفير وكانت بين النصرانية وليلة ووفنية شائبة ولم تكن بذات رسالة في الدين ولا بذات راية في السياسة يقول H.D.W ولم تكن أوروبا الغربية في ذلك العهد أمارات الوحدة والنظام ويقول ايضا روبرت لقد اطبق على اوروبا ليل حالكم من القرن الخامس الى القرن العاشر وكان هذا الليل يزداد ظلاما وثوادا قد كانت همجية ذلك العهد اشد هولا وافضع من همجية العهد القديم لانها كانت اشبه, أشبه بجفة حضارة كبيرة قد تعفنت وقد انطمثت معالم هذه الحضارة وقضي عليها بالزوال وقد كانت الأقطار الكبيرة التي ازدهرت فيها هذه الحضارة وبلغت أوجها في الماضي كإيطاليا وفرنسا فريفة الدماء والفوضى والخراب. طيب هذه الجزئية أو هذا المقطع يتحدث فيه الشيخ أبو الأعلى عليه رحمة الله عن مسألة الأمم الأوروبية الشمالية الغربية طبعا يقصد الآن ما يعرف باسم حلف الناتو ما يعرف باسم غرب أوروبا يعني غرب أوروبا الآن هو رمز المدنية رمز الحضارة وهو الذي ما زال حتى هذه اللحظة يحمل لواء العلمي ورواء التقدم يعني حتى الأمريكان يقال أنهم بينهم وبين أوروبا تحالف وهذا التحالف يسمى بالتحالف الأنجليساكسي طبعا مش التحالف الفرنكفوني مثلا زي فرنسا أو كده لا وتحالف مع الإنجليز على أساس أن أن هم الذين مهدوا الطريق أو كان الأمريكان هم الورقة الشرعية للإنجليز لكن لا يمكن بأي أحوال أن ينفض الحلف الأمريكي الغربي لأن هذا الحلف هو الذي يستطيع أن يحكم العالم كما يرونهم في كل الأحوال تعال نشوف كيف كان هذا الحلف قبل الآن الرجل يقول أن الأمم الأوروبية المطاغيلة في الشمال والغرب كانت القبائل الأوردية منقسمة إلى قبائل فايتنغ اللي هي القبائل اللي كانت عبارة عن قطاع الطرق والقراصنة وقطاع الطريق والنسوس وكان منهم من يقوم بحرب العصابات ضد الدولة الرومانية وغيرها أيضا كان منهم قبائل النورمان قبائل النورمان هذه أيضا كانت القبائل تتوزع على أوروبا كلها لو أنك دربت في أعماق التاريخ ودربت في أغوار التاريخ فسأيد أن هذه المنطقة كانت منطقة عنياء صماء لا يمكن أن تسمع لها صوت بحال من الأحوال يعني صوتها في الحضارة كان مخفيا تماما في فرنسا كانت القبائل الموجودة هناك من قبائل النورمند وغيرها إنما تبحث عن الخنازير حتى تستطيع أن تكون لنفسها قطيعا من هذه الخنازير وتأكلها في انجلترا كانوا يبحثون عن الأسماك أو عن اللؤلؤ الموجود في أعناق البحار وهكذا ولم يكن لهم ذكر من قريب ولا من بعيد. هؤلاء كانوا وسمينين ولم يكن منهم أحد يعبد الله عز وجل إلا القليل كان مسيحيا اللي حصل على وجه التحديد أنه بعد ما جاء المسلمون إلى بلاد الشام وإلى مصر وإلى البلاد افريقية افريقية اللي هي تونس يعني وما حولها سواء كانت الجزائر في المنطقة المسلمون بعد ذلك الى المغرب او الى الاندلس بدأ من المغرب ولم تكن دولة الاندلس قد قامت انا بس عايز اقول لك البحي يجي بعد كده الشيخ ابو الاعلى الموضوع دي هيتكلم عن القديس جيروم تردين بالك واخوانا القديس انا مش عارف قديس ازاي هو لا يستبرق من دولته يعني واحد يدخل الحمام ويطلع زي ما هو ده قديس ازاي انا مش عارف خلاص فتخيل ان القديس جيروم هذا قيل عنه انه لم يرتكب خطيئة غسل القدمين قيلة عمره يعني يعتبر ان غسل الرجلين خطيئة طب وغاتل اليدين اكيد طبعا خطيئة اكبر لان كل ما طلعت فوق كل ما كانت المصير اكبر طبعا برضه ما كانش بيغسل رائبته شو ما عادش يغلون مجين السوق كل القصة ان هؤلاء قوم كانت ديانتهم تقوم على الجرب وكانوا يتقربون القذار تخيل مثلا الفرنسا اللي هي الدولة التي تشتهر بصنع العطور هذه الدولة انما صنعت العطور فيها لان لويس كان قد تقرب الى الله عز وجل بألا يغتث طيلة عمره فكانت رحته مع الفنة طبعا العفن هذا اضطروا تحت وطاطه أن ينتج له أفخر العطور لأنه كان يقابل ملوكا وصلاطين فكانوا تأسفون من رائحته ولعبر بالله لحد كده دعا ما كانش موجود لكن لما سقطت الشام وسقطت البلاد الشرقية البلد تلك البلد بدأ الرهباد الذين كان لهم السيطرة على هذه البلاد يدخلون إلى أوروبا وإلى فرنسا وإلى هذه القبائل سواء كانت قبائل النورماند أو الفايكنج أو غيرهم على أساس أنهم ينشرون المسيحية لأنه طبعا الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير ديانة ولذلك يا جماعة مهم جدا أنك تفهم المقطورية يعني مهم جدا أنك تفهم أنه لما يجي يعمل حاجة ذا الليبرالية أو حاجة ذا العلمانية ما يروحش يجيب فكرة ثقافية بس ويحطها لا يعني أنت لو جيت تبص مثل مثلا الليبرالية هتلاقي لها أجنحة الجناح الفكري اللي هو العقدي اللي هو بيتكلم عن لبرالية والحرية ومنع المنع خلاص او فكرة النقيد اللي هم عملها نيتشا وبعد كده جيه هيجل واخدها وبعد كده جيه كارل ماركس وقصدها قال لا ده هيجل كان ماشي على جماغه وما كانش ماشي على رجله خلاص فده جزء الجزء التاني ان هو اقتصاديا عمل حاجة مثلا اسمها الرأس مالية اجتماعيا عمل حاجة اسمها الفيمينزم اللي هو المجتمع الانساوي في مقابل المجتمع الذكوري وقد يكون هناك مجتمع ذكوري صرف ومجتمع سيمينيزم صرفي فلازم يجيب تصور كامل لانه بغير هذا التصور الكامل لا يستطيع ان يجذبك للدخول فيه لانه يعلم تماما ان الانسان لا يستطيع ان يعيش بغير دين ويمكن احد الخلفاء العباسيين كان امامه رجل فارسي فطلب منه ان هو يسلم وعرض عليه الإسلام الراجل الفارسي قال نعم أسلم ولكن غدا أمام الأمراء والسلاطين وأمام الوزراء قال نعم بعدين هذا الرجل الفارسي بينما هو على هذه الحال إذ سمعه الخليفة يقول شيئا اسمه الزنزمة الزمزمة دازل حينما كلام غير مفهوم وصلوات الفرس تسمى الزمزمة حتى يعني كان كسر في القصة قتله أن الرجل لم يكن يعرفه، فقدم له ما أن، فقد عملت الزمزمة تعرفه عند ابن تكشف له. فالمهم إنه في هذه الأثناء رجل قال كلاما في اليوم التالي أسلم، فقال له الخليفة سمعتك أمس وأنت تزمن، فلما قال يا أمير المؤمنين لقد كرهت أن أديت ليلة بغير دين. شوف يا أمير المؤمنين لقد كرهت أن أبيت ليلة بغير دين لأن النفس البشرية مجبولة على أن يكون لها دين بص كده على الناس اللي هي كنت بتشوفها مثلا الهنود اللي بيسمونه الهنود الحمر الناس اللي هي كتنولة في استراليا الراجل اللي هو تلايه لبس حدة لبات سيبوب مغطية كده العورة المغلظة بتاعته خلاص في أفريقيا تبص لدي بص الفوق يعمل ديانا نفسه لأن النفس البشرية جبلت على هذا ولا يمكن بحال مخالفة الفطر عشان كده احنا لن نجي نتكلم عن الأوروبيين نتكلم عنهم باحتقار شديد لأن هؤلاء الناس خالفوا الفطر وخالفوا العقل في كل الأحوال الرهبان ذهبوا إلى هذه الأماكن وبدأوا ينشرون المسيحية التي يريدونها لكن مقرونة حاجة تانية مقرونة بإيه يا شباب قرنت هذه المسيحية بكراهية النبي صلى الله عليه وسلم وكراهية المسيح. ولذلك من الأدبيات عندهم إنه ممت اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم هذا رجل شيطان أو أنه كاردينال من الكرابلة والشيطان أثر عليه فترك الكنيسة وفر إلى جزيرة العرب وبدأ ينشر دينا جديدا وهذا الكلام يقرونه في داخل أدنائهم يعني كان الشيخ محمد الغزال يحكي عن أحد الأساتذ المغربيين واسمه الأساتذ محمد علي كنون فقال إنه هذا الرجل ذهب إلى إسبانيا قال وفي يوم الأحد تتعطل كل مرافق الحياة هناك حتى الجرائد والمجلات لا تظهر إلا مجلة صغيرة قال هذه المجلة تتحدث إلى الأطفال وفيها سب وشكيمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أشمعين طبعا بدأوا باقي ينشروا هذا بين الناس وده حيكون بعد كده سبب أساسي ورئيسي أنهم لما يستنفروا الناس للحروض الصليبية تبدأ يعني الـ القاعدة العامة والقاعدة العريضة والعوام والرعاع يتوجهون إلى بلاد العرب وإلى بلدان العرب وإلى بلدان المسلمين وإلى بلدان الشرق طبعا بس يعني وقفك كده في مسألة الحرب الصليبية دي أن يعني ما ينفعش أقولي أنها كانت حرب الصليب بس لا حرب الصليب دي الأولى لكن الجزئية الثانية اللي الناس كانت تهقانا زهقانا لان الملك يملك كل شيء والكنيسة تملك كل شيء والكنيسة كانت رهيبة يعني عشان تعرف مثلا ان هنر الرابع لما حصل بينه وبين البابا مشكلة البابا عايز يعين كرابينة وهنر الرابع عايز يعين اساقفة فحصلت المشكلة الكبير فهنر الرابع انا انا امبراطور والامبراطور هو اللي يعين تطور تصور النطر همر الرابع ان يذهب الى مقاطعة توسكانية المقاطعة التي تغطيها الثلوج ويقف بملابس الرهبان اللي هي كلها خيش ومقطعة مدة أربعة ايام وهو حافي في ثلوج على قدميه حتى اذا له البابا ان يدخل اليه وان يقبل يديه وان يعتذر اليه وملابسه بعد ذلك ان ترك ملكه لانه لم لا يستطع ان يكون بالقمر خلينا نقول ان الجماعة دول في حتى هذه اللحظة كان على هذه الشاكلة لم يكن هناك فجر الحضارة والعلم بعده الأمم كانت متفشية والجهل مطلق منتشرة جدا كانت هناك حروب دانية طبعا حتسمع عن أتيل الهوني دولا جماع اللي هم اللي كانوا يضربوا بعض دول بالضبط أم بربرية خلاص ولم تظهر على مسلحها الاندلس العربية الإسلامية لتؤدي رسالتها في العلم والمدنية جمعتها الاندلس علمهم يستحمل زي انتوا عارفين لما كان بيحصل مثلا ما عايزين يعرفوا بيت المسلم وما طبعا كانوا يعرفوا اليهودين المسلم ازاي اليهودي عنده حكتين مهمين وانا قبل كده قلت لكم ان اقرب ديانة الى الاسلام اليهودية مش النصرانية مش اقرب من محة العهد لا التعليم الباقية حتى هذه اللحظة فهيلاو اليهودي مختتن وما يكون خنزير اما المسلم هتتصدل عنده حاجة التالتة اللي هي ايه كفرة الماء الخارج من بيته لان المصراني واليهودي ما عندهمش مشاكل زي ما هم عايزين ما يصلي الدوه من غير دوه صلاش خاص ان شاء الله عن اهله صلى واخد بالك لكن المسلم لا المسلم يعرف بنظافته دائما فقال ولم تظهرها الحوادث يعني اوه لم تظهرها الحوادث دائما المحن هي التي تربي الحوادث هي التي تربي لذلك اوروبا الان وأمريكا الان تعاني من من من, من وعقد انهيار القانات الكبيرة عندهم ليه؟ لان القانات اللي كانت موجودة هي القامات التي أفرادتها الحرب العالمية الثانية وفرادتها الحوادث الكبار لكن الان لا توجد حوادث كبار عندهم ولذلك مهما حاولوا ان يخرجوا من المعاهد زي مثلا معهد ديل كارنيجي او غيره او غيره او كلينتون او كلام ذا كله لا يستطيعون لان الحوادث لها شكل تاني في طقل الناس وتغيير المعنويات من وإلى ولو عايز تعرف ده نظف كده على الثورة السورية وانظر ما غيرهم من حالة الغشائية الراجل اللي كان بيشوف خيال المخبر يطلع يجري من حالة الغفائية حب الدنيا وكرهية الموت إلى حالة حب الشهادة وكرهية الحياة. ستجد أن هذه كبرى قد حدثت فصهرت هذه الحوادث فكشفت لهم زي ما كانوا يخافون منه وما كانوا يجبنون منه. فانقلب الأمر رأسا على عقب وصارت الكلمة العليا الآن لمن للذي ظهرته الحوادث؟ والذي تعرض لحديثة كبرى ولذلك حتى العقاد ويمكن بس أنا بحظة من العقاد كتير وأنت تقرأ له العقاد كان عنده مشاكل كثيرة ومشاكل عقدية وكان الرجل يقول كلاما سيئا حتى إنه قال لو نزلت علي صورة الفلق وأنا نبي ما قبلتها وكان يتعمد أن يكون صالونه الثقافي ساعة صلاة الجمعة وكان معروف يعني بغراميته مع الخدمات بالذات. وكان معروفاً أنه يبدد أمواله على يبدر أمواله على هذا حتى إنه في نهاية حياته لم يكن يملك إلا بيجنته التي يلبسها ولم يكن يملك ثمن الدواء فكان بعض المحسنين يتسلط عليه والأسف الشديد أن العقد صار قام كبيرة سيطاح فيه وصار قمر كبيرة كل ذلك لم كانوا ماليين للغرب. وهؤلاء هم الذين جعلوا الأمة الإسلامية لا تحكم بما أنزل الله قوعة تقول إن العقاد كان ليه إسلاميات <تصفيق> العقاد كان أصله منافق العقاد كان تتر زمان ما قال إن حسن البنا أصل يهودي عشان يرضي الوفديين طب أصل يهودي إزاي يا سيدنا العقاد قال أصل حسن البنا أبوه سعاتي والسعاتي في مصر أصلهم يهودي بقى هو يهودي <تصفيق> حاجة بقى إيه حاجة بلاش لاش كده حاجة عظيمة هؤلاء يحكمون لأنفسهم بأنفسهم لأنهم هم الخصم والحكم وذا زي في كل حبارة وزي في كل فكر من دون الإسلام لأن الإسلام هو الإطار الوحيد الذي يضبك الكلمة بس اللي أنا كنت عايز تشهد بيها من كلام العقاد لما كتب عبقريت الصديق فألم الحوادث الكبيرة كفيلة بتغيير مسار الشخصيات وإخراج مكنيناته إزاي أنت تفكرين ما ذكر الصديق رضي معنا وغسنة تردة لما وقف عمر فقال له يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله لما كان شليث سأزهر كلمة أبديل المؤمنين مصطلح المؤمنين أغلق عليك يا بكف العرب قد اجتمعت عليك فقال له أبو بكر رضي الله عنه أربعة <تصفيق> يعني جئتني بخذلانك أخوار في الإسلام جبار في الجاهلية فكان الأمر تغير عمر الشديد وأبو بكر رضي الله عنه أربعة رفيق إلا حصل المسؤولية غيرت أطوار النفوس بنفس اللغز التاع كده المسؤولية غيرت أطوار النفوس هذه حقيقة لما واحد يبصي لها نفسه مرة رحبة بقى رئيس أو زعيم أو بقى الآن مسؤول عن نفسه يتغير تماما والحوادث الكبيرة والوقائع الشديدة كثيرة بتغيير النفوس كان شريف أوروبا ده كان بمعزل عن جدة قافلة الحضارة الإنسانية بعيدة عنها تماما كانت بعيدة عن الحضارة ما علاقة الحضارة لا تصل الى هناك قال لا تعرف عن العالم ولا يعرف العالم المتمدن عنها الا قليلا العالم المتمدن المقصود بيه. العالم الاسلامي وايضا مقصود به الدولة الرومانية اللي هي كانت تمثل اكبر حضارة كذلك بقية الفرس ويمكن الصين كمان والهند دول كانوا ما يعرفوش حاجة عن الجماعة دول غير ان هم يعني يعكلون الخنزير والبسوما من يجيب بس ما يعرفوش عنه اكتر من كده قال ولم تكن من ما يجري في الشرق والغرب مما يغير وجه التاريخ في عير ولا نفير يعني مش دعوا حاجة لا شأن لهم بشيء هؤلاء كانوا كل ما يغضونه من هذه الدنيا ان يملأوا كروشهم وأن يشبعوا رعبات فروجهم فحسب ما كان أحد من المفكر لا في حضارة ولا في قوة ولا في دولة إنما هي مسألة قبائل تغير على بعضها البعض كما كانت حال عربي قبل الإسلام قال وكانت بين نصرانية وليدة ووفنية شائبة النصرانية الوليدة قلت لكم أن الرهبان هم الذين حملوها وذهبوا بها إلى هناك طبعا معروف من نشر الوفنية في أوروبا اللي نشعر أقصد المسيحي أو نفرنيف أوبة اللي هو بطرس اللي هو سان بيتر. الغريب ده يا جماعة إنه بطرس ده اللي هم بي بي بي يستشهد به وتلاش نوده واللي ما يقولك وأبوه الجحيم لن تقوى عليها. الموضوع ده القصة إنه بطرس أنكر معرفته بالمسيح مرتين. قال أنا ما عرفوش ما رجعه. فين عم زي إيه؟ في أخين. دخلوا ليه فاتخطوا في التخشيبة الله يعزكم يا رب يا إزمى المسلمين جميعا اللي بيدخلوا التخشيبة بيشوف الأشكال اللي فيها ممكن يجردوا حاجة فالأخين عشان يعني إيه خايفين حد يدربهم ياخد فلوسهم أي حاجة فأخ منهم قال للتاني بقول لك إيه الواد اللي احنا قتلناه وسلخناه وقطعنا رعبته ده أنا يعني خايف حد يفتن علينا وفتاعة فالناس قاعدة كله يعني مرعوها رجل بقى قتل قتيل وسارف وماشي فشوية ويهه وجه الشويش فهو عارف الاخرين فانسي اخي منهم وراح ضربه بالقلم قال له امس حالة فراح الاخ الثاني قال له الواحده كده قال له فين الجردة لفندم عشان انا اعمل كده ايه خاف على طول اتكشف ماشي فابوتروس كان نفس في القصة انكر مرتين انه ليه علاقة دوني ومع ذلك يقول لك اليسوع بعد ما نزل من على الصليب قل والدفن طلق له وبكى بطرس لما شافه بكى فهو قال له وهنا يعني في قلبك سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليه بعد إيه بعد وأنكر معرفت بيك مرتين جيت تجيره وقال لك بطرس ده هو اللي مع مفتاح الجانب <تصفيق> يعني لو بطرس نايم حميلة المستنين ويمكن جمع يموتوا مستاعي النار ولا حاجة عشان يدفر وحاولوا على قوة إلا بالله العلي العظيم ماشي فبينه صيدة سودة هؤلاء قوم يؤلهون أحبارهم ورهبانهم والناس اللي مستغربهم اللي دفل من الرهبان قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار ورهبان لا أكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أموال الناس ما لك وما لغيرك. انا يعني حتى منزل امدرح بصد كده على الفيسبوك كنا توضرس بقوله يعني اقفت يا قدافت جناب حضرة زمو وفضيلة التوضرس هل السرقة حلال في الكتاب المقدس حتى تسرقه ما لامة الاسلام ومال للشعب المصري ومال للدولة مع ان احنا نعرف انه في الوصايا عشر بتاعكم لا تسرق فرد واحد منهم وقال نحن نأخذ ما تلابتموه منا في الفتح الاسلامي أغرب من خيال الحقيقة هذا الكلام فكذا فيه نفرنية وليدة وفرنية شائبة ولم تكن بذات رسالة في الدين ولا بذات راية في السياسة فيش رسالة في الدين لأن لسه الدينة ناشئة والوفنية موجودة لسه بقيت البسيولوجيا اليونانية تركيليز قاهر المعيز وزينة الحزينة وخدالك وزيوس اللي هو ماتك الآلهة كلها ومش عارف يحكم على حد وإله البحر اللي زعلان من إله البر ومش عارف إبن الإله نزل في البحر فإله البحر زعلان منه فصلت عليه شوية اسمك وشوية تنامين وتشوبة الأودسة والإلياذة حاجة غريبة أقولك يعني نحن مفاخر بالإلياذة والإلياذة تعطي لك وأن الأودسة دي وشفت لاتلاف بيت اللي أغضع تلاف بيت يعني دي عايزة كام واحد يقروها دي عايزة كام ساعة عشان تقرأ والإعاذ بالله في مؤرخ اسمه وينز اللي هو بيتكلم على التاريخ بتاع العالم بيقول لم تكن في اوروبا الغربية في ذلك العهد امارات الوحدة والنظام وده يدينا احنا فيما بعد يعني جزئتين مهمين ان الاسلام قادر على سغير الحياة نمرت اثنين انه اذا انت اخذت بالتجربة وعلمت ان الله معك ورأيت ان الامم الكافرة تتقدم على الرغم من كفرها فأنت تستطيع أن تتقدم عندك هذا الدين مع ذلك في واحد اسمه روبرت برايفوليت ليقول لقد أطبق على أوروبا ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشر لما بيسموها الوسطى وكان هذا الليل وزدر ظلاما وسوادا قد كانت همجية ذلك العهد أشد هولا وأفضع من همجية العهد القديم اللي هو كمان يعني كان ما قبل الجاد لأنها كانت أشبه بجثة حضارة كبيرة قد تعفنت يقصد الحضارة الرومانية وقد انطمثت معالم هذه الحضارة وقضي عليها بالزوال وقد كانت الأقطار الكبيرة التي اظهرت فيها هذه الحضارة وبلغت أوجها يعني قمتها في الماضي كإيطاليا وفرنسا فريسة الدمار والفوضى والخراب كلها انقسمت إلى مجرد يعني إمارات والقبائل قبائل الفايكينج وقبائل النورماند كلها تسيطر على كل شيء النزعة القبلية موجودة مفيش دولة حقيقية مفيش شكل من أشكال الحكومات ثم انطلق الشيخ للحديث عن اليهود وانا أختم بالكلام عن اليهود ربنا يحرق اليهود رب زي ما هم بيحرقوا خواننا كذا في غزوة وفي, وفي كل مكان قال وكانت في أوروبا وأسيا وأفريقيا أمة هي أغنى من أمم الأرض مادة في الدين وأقربها فهما لمصطلحاته ومعانيه أولئك هم اليهود ولكن لم يكونوا عاملا من عوامل الحضارة والسياسة أو الدين يؤثر في غيرهم بل قضي عليهم من, من قرون طويلة أن يتحكم فيهم غيرهم، أو أن يكونوا أرضة للطهاد والاستفداد والنفي والجلاء والعذاب والذلاء وقد أوثهم تاريخهم الخاص وما تفرادوا به بين أمم الأرض من العبودية الطويلة والطهاد الفظيع والكبرياء القومية والإذلال بالنسب والجشع وشهوة المال وتعاطي الربة أورثهم كل ذلك نفسية غريبة لم تجسي أمة وانفردوا بخصائص خلقية كانت لهم شعارا على تعاقب الأعصار والأجيال وانفردوا بخصائص منها الخنوع عند الضعف والبتش وسوء السيرة عند الغلبة والختل والنفاق في عامة الأحوال والقسوة والأثرة وأكيام والنسب الباطل والصد عن سبيل الله وقد وصفهم القرآن وصفا دقيقا عميقا يصور ما كانوا عليه في القرآن السادس والسابع من تدهور خلقي وانحقاط نفسي وفساد اجتماعي. عدلوا بذلك عن إمامة الأمم وقيرة العالم هو الشيخ الحاج يتكلم عن اليهود فدول أنهما كانوا موزعين في أوروبا في آسيا وافريقيا هم كانوا أغنى الأمم في الدين ليه لأنهما كانوا مغلقين على أنفسهم وكان عندهم الأسفار يعني حتى القرآن لما يتكلم قال كمثل الحمار يحمل أسفار كلمة أسفار جمع سفر والسفر ده الكتاب الكبير فدخان هو عنده كم كتاب كبير ومع ذلك لو كمثل الحمار يحمل هذه الأسفار ولا أفهم من الشيء وانا قبل كده ان من إعجاز القرآني ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلمة الأسفار لأن كلمة سفر عند اليهود يعني كتاب خلاص كلمة سفر عند اليهود تعني, إيه؟ تعني الكتاب هؤلاء لم يكونوا عاملا من عوامل الحضارة والسياسة أو الدين يؤثروا في غير المستخيل المستخيل أن اليهود يأثروا في اللي حواليهم لأن اليهود عميوا زي الفار بيأكل الحبال يأكل الهدوم يفقوا على المحصول ده تشبيه ولذلك هم مثخوا إلى قرضة وإلى خنزير وإلى ما يشبيه هذا قال بل قضي عليهم من قرون طويلة ان يتحكم فيهم ايه اغيرهم ده اللي هو نص القرآن وضربت عليهم الذلة والمسكنة واذ تأذن ربك لبعثنا عليهم الى يوم القيامة ما يسونهم سوء العذاب ده مضروب عليهم دونهم قتلت انبياء زك حتى عبد بن سعود قال كان بني اسرائيلي يقتلون الانبياء حتى قتلوا سبعين نبيا على فخرة بيت المقدس ثم أقاموا سوق وقلمهم آخر النهار مش مسكين عندهم قتل ويقتلوا قد خلاص ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصى وكانوا يعتدون اللي ما عجلهم شي خلاص. خلاص قدرتنا قتلوا سيدنا يحيى وسيدنا زكريا وحاولوا قتل المسيح على السلام لو لا أن الله عز وجل رفعه إليه وطهره منه وكذلك حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هم عرضة للات والنفي والجلاء زي ما حصل باختنصر اجلاهم لحد ما جالهم كورش اللي هو الفارسي فطبعا عظموه وانتعرفين قصة كورش دي كانت خصة رويلة عريضة بس انا مش هقول عن ماشي بس اعرف ان طالما واحد اكرم اليهود يبقى في واحد اكرمته من اليهوديات في سفر اسمه سفر استر ماشي سفر استر دا بتكلم عن القديس استر قديسة إستر كل اللي عملته أنها كانت عاهرة عاهرت مع الملك ومع الوزير حتى أنقذت شعبه. يا الله أنت عارفين يا جماعة اللي عمل كده مين دلوقتي لإذن بتقول أنا مارست الجنس مع عريقات ومع شخصيات عربية من أجل إسرائيل لأن هم عندهم الجسد ملك للشيطان وملك للدنيا والروح ملك لله وما عندهمش مشكلة الكتاب المقدس بيقولون كده والله العظيم الكتاب كتاب الزفت اللي هما بيتعبدوا بيه لله سبحانه وتعالى ده بيقول لهم اعملوا كده عايز يعمل حاجه يعملها يعني لولا ان في اخوات انا كنت قلت لكم جزء من نشيد الانشاد حاجة عجيبه واللي حتى احنا لما بندخل مواظرات اليوم بيقول لهم يا جماعة احنا موافقين نبقى نصاره بس خلي بنت من عندكم تطلع تقول نشيد الانشاد في المترو او تطلع تقول نشيد الانشاد في الشارع مستحيل بعدين يا رجاله انت ما انتش فاهم دي حاجه روحية. الله أخي ربنا يخذك وتروح من الشيء وقد أورثهم تاريخهم الخاص وما تفردوا به دينام أمن أم الأرض من العبودات الطويلة والطاعة الفضيعي والكبرياء والقومي انبصهم عشان بس لك اللي حصل اليهود لما ما فيش واحد يتهود يعني في واحد يتنصر إنما واحد يتهود لا هم ما معندهمش كده لأن اليهودية ديم شريف لا أدخله إلا من كان يهوديا وعندهم من الإذن منسوب لأمه في مسألة اليهودية مش في مسألة النسب يعني مثلا قال فلان ابن فلان نعم لكن لو أمه يهودية هو يبقى يهودي خلاص طيب القصة إيه؟ هؤلاء لا يقبلون إلا من كان على ملذهم أنتم لو تفكروا من كان فيها يهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة طب إيه اللي خالد يهود بتوع المدينة يبقوا موجودين في المدينة اللي حصل كالآتي الرومان كانوا قد احتلوا بيت المقدس وجزءا كبيرا من الشام وبعدين, وبعدين جه ابن ملك الروم فعشق امرأة يهودية فاراد ان يتزوجها طبعا ده ملك وده الكتابة ماشي او ده ملك او ابن ملك وده يهود، فاليهود رفضوا تزويج هذه البنت له فهو صمم فقالوا نزوجك اياه تعالى تعالى ثم غدروا به وقتلوه ثم فروا بعد ذلك الى يسرد اللي هي بعد كده هتكون المدينة هتكون ولذلك يعني اليهود شؤم على المكان الذي يوجدون فيه فالله عز وجل اخذ منهم وسلب منهم مقاليد قيادة العالم ومفاتيح كره العالم هذا الرجل الذي انغلب ولغ في الدماء وان لم يغلب مسكنة حتى يتمكن ماشي وهم منافقون يعني حتى لحد وقت قريب كانت صورة اليهود في أوروبا زي يعني صورة الذئب واللي عادي ده يرجع للأدبيات الأوروبية احنا بس عندنا إشكال ان احنا لا نقرأ كثيرا اننا العقلية الغربية حتى هذه اللحظة ترفض العقلية اليهودية لكن كون ان اليهود من يتحكمون في المال هؤلاء عبادوا مال ده اللي مخليون محترميني يهود مش اكتر من كده ولذلك حتى في امريكا يقول لك اياك ان تخطف اليهود لانك تقبض من اموال اليهود وتتعامل اموال اليهود بس مش اكتر من كده ماشي طب ايه ده اللي حصل اه انا كنت فيه انو انا نسيت حتى انو كنت عايز اقولها بتاعت, بتاعت اه انا كنت تقول لك احنا مشكلتنا ان احنا لا نقرأ كثيرا فيه كاتب انجليدي مشهور قوي اسمه شكسبير. بسعادة احنا لما كنا نحب نتحك نقول اسمه الشيخ صادر بس هما خلوه وخلوه الشيخ صادر وبعد كده بقى الشكسبير وطبعا شكسبير ده للأسف شيد كان رجلا عنصريا يكره الاسلام وله كلام في سب النبي صلى الله عليه وسلم كثير ومعندي نقوم ده وشهم الشكل ده ان, إن يقولهم الملك لير ومش عارف وحلم ليلة صيف وعطيل والحاجات اللي هي فيها عنصرية شديدة يعني قصة عطيل ديت لما راح جاب الراجل اللي هو المغربي الذي دخل الى بلاد الغرب ولم تعجبه الحالة الغربية وبدأ بقى يشتم في الحالة الغربية وفي الاخر طلع الشرقي هو اللي وحش ماشي الكسبير ده كان ليه رواية مشهورة اسمها تاجر البندقية تاجر البندقية كان فيها النموذج اليهودي كما تراه اوروبا في واحد اسمه شيلوك ده اللي هو كان اليهودي اللي حصل ان هو سلف الناس وبعد كده قال لهم انا هاخد بقدر لايه بقدر لحمهم ماشي يعني اللي ما يعرفش يسد اقطعوا لي من لحمه خلاص فارد عليه الناس بعد كده قالوا له والله بس لو خدت حتة زيادة سوف نقطعها من لحمك أنت ودي قصة مشهورة اوليها قبل تجرى المندقية ماشي فشوف دي نموذج اليهودي في أوروبا اليهودي في أوروبا دار كان يبحث عن صندوق زبالة أو زبالة لأن الباقي كله على وزن فعالة زبالة قمامة نخالة كله على وزن فعالة فهذا الرجل اليهودي كان يبحث عن صندوق قمامة ليأكل منه عن حارة من حول أوروبا اليوم له دولة هم تخلصوا منهم أو تخلصوا من غرائفهم عن طريق تصريفه في بلاد المسلمين وذلك حدث كانت انجلترا تقول لي جمال عبد الناصر إذا تكلمت سنحرك الكلب الرابضة في فلسطين بيبلونة بالكلاب والأراض بتاعهم على طول بيش الواحد لما بتكلم عن الغرب بيتكلم أنا متقذس جدا والله يا خلال أخذ الكلام القرآن ووصفهم ووصفهم بإيه بأكل أموال الناس بالباطر بالقسوة بالأثرة بالصد عن سبيل الله بالله عليكم الأوصاف ديات لو جيتوا تحطوها كده على العلمانين والليبراليين وحكام العرب هتلوها هي هيها انا عملت بحث صغير كده لحد دوقتي مش ربا نشوره يعني على النت يعني انه جميع صفات اليهود التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الان تنطبق على من هم بيننا ولا حول ولا قتل رسول الله جحر الضب حتى لو دخلوا جحر ضب ونحن قلنا جحر الضب, الضب ضيق ونكن وأيضا تذكره الهوام والحيات والعقارب وأيضا لأنه يتيه عن جحره فلابد أن يجعل له علامة هي صخرة كبيرة وأيضا مدة ساعة ينظر إلى الشمس حتى تخلص من الخبر الذي في عينه ولقد تجميه رائع منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أنا كده يعني خلصت الحب دول وهيتكلم ما بين اليهود والمسيحيين وبعد كده هيتكلم على إيران وتقديس الأكاسرة يعني الدنيا مشيك ويزا كده احنا خدنا مهار فقرتين احنا كنا نفق فقره ده كل مرة ميل حيحاسب على العسلية دي حد حيحاسب هو يصلي عن الناس انا معتذر عن الناس بس ان والله معي اضيف خدوث قاعد يسمعني يعني ان ربنا يكون في عونه انا من 15 اكتر من تلك ساعة يعني ان اكتر من ربع ساعة فهو رجل قاعد يسمعني فكان الله في عاوني وكان الله في عاونيكم ايضا يعني فانا حتى من حضاراتكم ماشي والدرامي الجعفة الله و لما يدخل ما بداش يعمل قلقة بعد كده لما يدخل يقول السلام عليكم ويسكت ماشي ما تكلمش حضرتي بالوقتي خالص حضرتي مش هيروب عليك بالوقتي خلاص تتكلمني ذكري ان شاء الله بعد العصر كله شوية ماشي خوالنا ليه يابراهيم عاش تتكلم ضروري ليه تتكلمني ذكري بعد العصر يا يابراهيم ان شاء الله ماشي خلاص يا يابراهيم عشان نخرج الله يسترك